Ah والعوقات إذا ربي أمر تصغير ومهما ضاقت الدنيا بعدها ضيقة تتيسر إذا ربي ابتلاني بيوم كثير أيام عفاني وإذا مر أخذ مني يا مو ما اعطاني وكل قسمه من الله خير وحسن الظن فيه كبير ولو يحرمني مننا ما بعوضني بشي ثاني طموحي اكبر من اللي اعيشه مو عواج جمال بسير بعزمي ثابت ولا يختل ميزاني أنا بس تسهل الصعبات ولو انها تعاندني أنا أقوى من ظروفي ولو الوقت بكى مره اخذ مني فيا باو يا مآطاني وكل قسمه من الله خير وحسن الظن فيه كبير ولو يحرمني من نعمه بيعوخني بشي ثاني واذا يستمع إحسان بسعى ما دام فارساني وفعلي يسبق لساني ولا يثنيني اي موقف ما دام عزومي تدفعني ولا بتزيد أو تنقص حياتي والعمر فاني كثيرة يا معفاني وإذا مرأخذ مني فياهو يا, يا معطاني يا وكل قسم من الله خير وحسن الظن فيه كبير ولو يحرمني من نعمة بيعوضني بشي ثاني اكبر الشدا